بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وخير خلق الله اجمعين وعلى اله الطيبين وصحبه الميامين اما بعد يتقدم معنا أن من شروط الصلاه دخول الوقت و طهارة البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة كذلك من شروط الصلاه ان يكون استقباله وطهارته من هذا اسم ان وما عطف عليه طيب. من شروط الصلاه ستر العورة من شروط العورة. الرجل الأصل انها جميع البدن انها ما بين السره والركبه عوره الرجل ما بين السره والركبه وأما عوره المراه في الصلاه فالراجح انها جميع البدن ما عدا الوجه والكفين عوره المراه في الصلاه الراجح انها جميع البدن ما عدا الوجه والكفين هذا في الصلاه وأما خارج الصلاه أو عوره المرأة امام الرجال الاجانب فجميع بدنها من غير استثناء او جسم المراه الرجال الأجانب جميع بدنها من غير استثناء السؤال اذا اضطرت غير المحجبه إلى الصلاه أو لم تكن محجبه وفق الشريعه الاسلاميه كان يقولوا بعض شعر راسها ظاهره قال ليش الحجاب الذي هو يعني كما يقال نصفكم ترت او حجاب الشوبينج سنتر دخلت على درسنا دكان مشهور اسمه السلام شوبينج سنتر لملابس المحجبات ومعروف كل اهل المحجبات شوبينج سنتر المحجبات المتدرجات شايف اذا تورط غير محجبه الى الصلاه أو لم تكن محجبه وفق الشريعه الاسلاميه لان يكون بعض شعر راسها ظاهره أو بعض ساقها لظرف من الظروف اللهم استعن واعتو فما الحكم الزواج اولا ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المراه فلا يجوز لها تركه او التساهل فيه واذا وجب وقت الصلاه والمرأة المسلمة غير مت الحجاب الكامل أو غير متستره فهذا في تفصيل فاذا كان عدم الحجاب أو عدم التستر بظروف قهريه فتصلي حينئذ على حسب حالها وصلاتها صحيحه ولا اثم عليها يعني ولا اعاذ بالله تعالى وعفان الله وسائر المسلمين اذا شخص في مكان ومراه في مكان فكانت محجوره ومربوطه وغير محجبه ولا يمكنها أن تصلي إلا بها على هذا النحو فتصلي ولو من غير اتجاه لأنها لا تستطيع الا هذا ولا اعاده عليها لأن هذا هو الذي استطاعته في ذاك الوقت فانا صلاتها صحيحه ولا اثم عليها بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله سبحانك يتق الله من استطاعتم وإن كان عدم الحجاب أو التستر لامور اختياريه طبعا بعض الناس بقى يقول هذه امور قدريه لان ظروف العمل هذا ليس قوري ظروف العمل اصلا ليس امرا قدريا وهذا العمل الذي فيه التبرج والكشف هذا أمر محرم صحيح للامور الاختياريه مثل اتباع العادات والتقاليد وحذا ذلك عندهم في بعض البلاد المرأة لا المراهه لا يجب ان تكشف كذا وان تصنع كذا واذا تعمدت تغطيا على وجه معين يعتبرون هذا عيبا وخرقا للعاده عرفت حتى تجد ربما وجدت في بعض الناس في بعض البلاد عادات عجيبه يعني في بعض البلاد الافريقيه هناك بعض القبائل الرجال يسترون وجوههم واما النساء فلا ليس كذلك ولا يعرفون منهم والرجال يسترون يغطون وجوههم والنساء لا فهمت هذا وهكذا على يعني على خلاف الشريعة بستر الوجه وبالعمامه لبسون عمامه ها ويسترون وجوهها حتى الشيخ ذكر ان بعضهم لو غيروا بين خلف الثراوي وخلف العمامه الشيخ محمد الأنصاري من فتة البلاد اصلا من مالد طيب فامث هذا اتباع هذه العادات والتقاليد امر لا التي تخالف الشريعة امر لا يجوز إذا كانت العادات والتقاليد لا تخالف الشريعة لا باس ناس ما لباسنا نعتاد طعامنا لا باس لكن اعتاده امورا تخالف الشريعة لا يقل هذا الذي اعتادوه في كثير من مثلا من البلاد الافريقيه خصوصا اعتادوا النساء أن تلبس الملابس الملونه تلبس لباسا ملونا عادوا بشكل معين ربما كان لا يستر جيدا وهكذا في أيضا في بلاد باكستان وغير وامثالها تجد الرجل ما شاء الله يعني قميصا هكذا فستانيا ولحيه ومنظره يعني لو اذا لم تعرفه تقول هذا من المشايخ ثم تجد امراته يعني حجاب خراب يغاب يعني حاله حاله ردية لا ستره للاعضاء لا ستره للشعر اما الوجه يعني لو لو كانت تكشف وجهها فقط لا قلت معجبة فهمت ما من اسف من العادات السيئه فلا اعتبار بمثل هذا ولا تجوز موافقته لان بعض الناس يوافقوا العادات حتى بعض الناس ربما حضر في مجالس العلم في بعض الأوقات وبعض الناس ربما يكون في السعودية في بعض الاوقات فالسعوديه يلبس الملابس الشرعيه هذا كثير من النساء هذا في السعوديه يلبسن الملابس الشرعيه فاذا ما ذهبت الى البلاد الاخرى تخلع معين إذا ذهبت الى البلاد الاخرى تخلع هذه الملابس ترجع الى التبرج او الى لباس اهل بلدها او ما الى ذا طيب فان كان عدم الحجاب وطبعا هنا لماذا لماذا انا وقفت هنا عند هذه العادات والتقاليد لان بعض الاقوام النساء يعتالون حجابا لا تصح الصلاة معه هذا في كثير من الاقوام يعتادون حجابا لا تصح الصلاه معه في كثير من البلاد لا, لا, لا بعضهم يقول لا اهليه في المره تستور شعرها فقط فيبدو عنقها ويبدو كذا الصلاه باطله انت معي يبدو بعض شعرها ويبدو بعض راسها والصلاه باطله واضح ما هذا فيهم من الاقوام ولا اريد ان اتقول قوم كذا وقوم كذا وقوم كذا وهذا واضح بين بالاسف وفي مصر عندنا هنا كثير من هذا المناسبه لذلك كنا نتكلم عنها هنا في مصر كثير من هذا بالمناسبه كثير من النساء لا يراعين الحجاب الشرعي خصوصا في صلاتهن في البيوت ام حتى التي تراعى الحجاب الشرعي في الشارع او شيئا ما أو لكن في البيت تصلي مثلا بايش بقميص كان هذا القميص تضع طماشا على راسها من جنس هذا القميص الايش الخفيف فلا يستر تجد انها تصلي وقد شفل خماره عما تحتها فصلاتها باطله والحاله هذه انتبهتم تجدها تصلي وبملابسها هي تعتبر شفافه ولو كانت تشوف فقط عن ايش عن الراس هذه الص... صلاتها باطله ان الكلام نفسه يقال في كثير من الرجال كثير من الرجال تجد مثلا يعتاد أن يلبس هذا القميص الابيض يلبس القميص الابيض وتحته ماذا سروال سراويل قصير شيء قصير تبان الفن التبان بالغير العربيه يسمى شورت شورت يعني شورت قصير فهمت هذا فيتلبس هذا التبان و سيخرج الى الصلاه وما ما بين سرتي وركبتي كثير منهم انكشف من فصلاته باطل او شخص تجده يصلي ويلبس هذا البنطلون والقميص المعروف الافرنجي وهو يصلي يسجد فاذا بجزء من ظهره مما يعتبر في إطار العوره العوره ما بين السره والركبه هكذا تمام فهنا جزء ماذا من العوره معظم سيظن ان خذف العوره يعني عند الاله يقطع وانتبه معي في الكلام لا يلهى ذهنك يمينا ويسارا بعض الناس يرانا بنتكلم في هذا وش بعض الشباب خصوصا بدي اش اقول كبير انت كبير وان انت هذا جزء من العوره فاذا صلى وانكشف صلاته بطلت صلاته بطلت ايضا بعض البنطلونات الإفرنجية رايت شخص مره وقفت يصلي بالناس اكون في بعض المساجد في... فصلي وقفه يصلي بالناس رجول كبار في السن تعرف بعض كبار السن او الصغار ولو كان ايش يلبس يعني لباسا رجوس هو يصير الموجود في هذا المكان سيصلي بالناس تقدم يصلي بالناس يلبسوا ما يعرف بالحب البدله الصيفيه الحله الصيفيه البيضاء وبنطلون ابيض انت ترى من ال... يبدو من النظره الاولى ما غير ت... يبدو ت... تف... ت... ما لا تحته يعني الى أين هو ال... فمثل هذا الش... اللباس الشفاف السراويل هذه السراويلات الشفافه لا تصح الصلاه بها لا تصح الصلاه بها فاهم ومن لا يضمن صحه صلاته لم تصح صلاته من خلفه وهذا للاسف انا وجدت هذا في كثير من الناس يعني أنا اقول لكم ايش مرات متعدده في أماكن في مساجد متعددة قد يحصل انني يعني ايش انزلته هكذا ليش لاني رايت الامام غير مستور العوره بتترك الصلاه حتى حتى تدرك الصلاه في ما تامن بدون بدون تقصد بل انا احيانا ايش لا لكن احيانا ايش على بدون بعض لا هذا بدون بدون هذا اول سبحان الله فللاسف عدم العناية بساتر العوره منتشر منتشر جدا منتشر جدا وان ترى بدك ان تكون منتبها لهذا في نفسك وفي اهلك بنفسك وفي أهلك يعني حتى أيضا الآن اخ هو ياتي الان الى المسجد بلباس ساتر جيد لاجل انه صلى في بيته بلذي دولب وطانون وسراويله خفيفه صلى اليس كذلك او بسراويله غير ساترة أو بسراويله اوروبيه يعني اقول انا في البيت اصلي بتريننج حتى لو في البيت لا اصلي باللباس بالملابس البيت او بالملابس السراويل فقط بدون لا يتز فوق السراويل او ما إلى ذلك صحيح لانك تصلي الصلاه لا بد فيها من ستر العوره لونا وحجما لونا وحجما يعني لا يشف عن لون العوره ولا يرى ولا يجسم أو يوصف حجم العوره وهذا يكون عن طريق ماذا عن طريق ان تكون متزره او عن طريق او ان تكون ماذا لابسا قميصه أو لابسا حتى عباءه ها هذه عباءه مثل هذه ها وتجعلها واحده عندك هكذا وصلي به ينبغي اذا شرت عن شيئا قديلا او عباءته لان تكون ساتره حتى تكون مستوره العوره لونا و ها وحجما طبعا اللون هو الاساس اذا يعني بان لونه هذا تشتغل الصلاه ولكن العناية بالستر الحجمي منبغي لا نقول ان كل من جسمت عورته بطلت صلاته وان كان هذا يعني في له تسم يعني مجال خصوصا على اقوال كلام بعض اهل العلم ولكن على الاقل صلاته لا تنبغي على هذا النحو الان شخص يقوم في بنطلون ساتر بيدائك شكل لون لكن ضيقه جدا صلاته صحيحة أو باطله قد يقال انها صحيحة عند كثير من العلماء ليست كذلك هذا ينبغي او لا ينبغي لا ينبغي طبعا هذه اصل هذه اللبسه تشبه القفصه طيب فان كان عدم الحجاب مقتصرا على الوجه والكفين يعني هي لا تغطي الوجه والكفين فالصلاه صحيحه مع الجسم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الاجانب لأن المراه لا يجوز لها ان تبدي شيئا من بدرها امام الرجال الاجانب هذا في أي بلد ان بعض الناس عندهم عوره الوجه عوره في بلاد المسلمين وحيث يكثر المتقون فاذا ذهبوا الى بلاد الكفر حيث يكثر الكافرون خلعوا ولم يبالوا اليس كذلك بل بعضهم حتى من بلاد من بلاد من بلاد من بعض البلاد العربيه التي في ستر الوجه حتى بدون دين عاداتهم ستر الوجه يذهبون الى بلاد الكفر يخلعونه او الى بلاد ليست كفريه لكن تحلليه او فيها الانفتاحيه شيئا ما يخلعونه او يخلعنا للاسف طيب وإن كان تشوع عدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الراس ونحو ذلك فلا يجوز لها الصلاه على تلك الحال واذا صلت حينئذ فصلاه باطله وهذا مما ينتمى للحنايه باكبر اكل أكثر النساء في كثير من البلد من البلاد صلاتهن لا تكون صحيحه بب بب هذا في كثير من البلاد الاصلي عند عند النساء في بعض البلاد عدم الاستتار الكامل الاصلي تجد يعني مناظر واشياء عجيبه في ايش في في عدم العنايه بالحجاب باي شكل طيب لذلك انه ان النبي حتى يكون واجبكم ان تنذق على هذه المساله وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي افمه ايضا من وجهين من جهه الكشف مطلقا اذا كان عندها رجل ليس من محارمها ومن جهة دخولها في الصلاه على تلك الحال صلاتها باطله أما إذا لم يكن لديها رجل غير محرم فإن السنة لها كشف الوجه حين الصلاه اما الكفان فهي مخيره فيهما فان شاء سترهما وان شاء كشفتهما في اصح قول للعلماء لماذا يذكر هذا اشاره إلى مذهب الحنابلله الذي يقول إن الكفين عوره في الصلاه وهذا في قبيل مذهب الحنفية الذي يقول ان الرجلين ليست عوره في الصلاه والمذهب الارجح هو المذهب الاوسط وهو أن الوجه والكفين ليس عوره في الصلاه الوجه والكفان ليس عوره في الصلاه وان القدمان فهما عوره خلافا للحنفيه هذا في الصلاه وان امام الرجال الاجانب سواء كانت في الصلاه أو خارج الصلاه فعوره المراه جميع ها بدنها بما في ذلك الكفان بما في ذلك العينان بما في ذلك الرجال انا بعض النساء لا ادري يعني حقيقة هذا ما ماذا, ماذا الذي عندنا من الظن وطلعنا ما فلا تتكلم عنهم يعني ايش يعني الله المستعان فاب لا ادري يظنهن أن مثلا يد المؤثي ليست عور نتعامل على هذا الأساس أو أن نصف وجهها ليس عور بعين والشرع شرع في كل مكان انا انبه أنا انبه بعض الناس والله ياتي في بلاد المسلمين يمكث سنوات ثم يرجع إلى بلاد فيها لا قبل بلاد قصور بلاد جهله يرجع الى مثل البلاد المرة تكشف وجهها مره اخرى بمجرى عادات القوم الجهل طيب السؤال التالي نلاحظ ان بعض المصلين يلبسون ملابس خفيفه يستطيع الانسان رؤيه البشره من خلالها هذا الذي كنت اشير اليه قبل قليل وهم ايضا لا يلبسون تحتها سراويل طويله فمتى هذه القمص اذا شخص لبس هذا القميص وليس تحتها سراويل طويله ما بين السره والركبه صلاته تكون طالب حكم الصلاه في انكفاض الثياب افتنا جزاكم الله عنه وعن الاسلام والمسلمين اير الجزا الجواب الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاه باجماع المسلمين ولا يجوز له أن يصلي انيانا سواء كان رجلا او امراه والمراه اشد عوره واكثر وعوره الرجل ما بين السره والركبه مع ستر العاتقين واحدهما اذا قدر على ذلك ليس لأن العاتقين او احد العاتقين عوره ولكن لأن هذا الذي ينبغي في الصلاه بانه منهي أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء هذا منهي عنه قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم رجاله رضي الله عنه ان كان الثوب واسعا فلتحبه وان كان ضيقا فتستر به متفق عليه وقوله صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابي الدريره رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء متفق على صحته اما المراه فكلها عوره في الصلاه إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين فاوجب فاوجب بعضهم سترهما وهم الحنابل واخص بعضهم في ظهورهما وهم الجمهور والامر فيه مواسع إن شاء الله وسترونه أفضل خروجا من خلاف العلماء في ذلك وهذا قد ينظر في هذه الجمله قد ينظر فيها اما القدمان فواجب سترهما في الصلاه عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفيه وخرج ابو داوود رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم اتصلي المراه في درع وخمار بغير ازار فقال صلى الله عليه واله وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وقال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اذا لا حرج ان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وصححه على ائمه وقفه على ام سلمة رضي الله عنها وهنا ايضا بعض النسوه قد يلبسنا تقول لا ت... يعني لا تلبسوا درعا او عباءه سابقه تستر ظهور القدمين أو تستر القدمين لكن قد تلبسوا جوربا لكن هذا الجورب قد يكون شفاف فان هذا الجورب الشفاف اذا لم يكن مستورا فقط تلبسوا وتصلي به فصلاتها غير صحيحه واضح بان القدمين منكشفتان او يعني ما لبسته على القدمين ليس ساترا وبناء على ما ذكرناه فالواجب على الرجل والمراه طبعا هنا ايضا تنبيه وانا ذكرت هذا من قبل في بعض الدروس أن المراه واجب عليها كذلك أن تستر رجليها ويديها وليس معنى انها لابسه قفازين انها تبدي القفازين بعد وتجاور وتجاور هذا وتصنع كلوت تس... لا هذا يكونه لكمال الساتر لكن هي تخفي يديها ايضا صحيح واضح من هذا لذلك تستور رجليها لا تلبسوا في رجله ت... يعني لا, تكش... لا تكون مكشوفه رجليها بحيث يبين حج... حجم رجليها أو أن تلبس جوربا شفافا بحيث يكون شفافا عن لونه بشرتها هذا بعض الناس اذا راهوا المرأة المنتقبه يبحثوا في في الجورب يبحثوا في الخف سامع والله يصدقون ولو انا هذا في بعض البلاد حتى في هنا في بلادنا في يبحثوا في الجورب يبحثوا في ال... في الخفاز يبحثوا في كذا انا انا رايت شخص انا شخصيه بعض الناس ياكلوا لو لا فقط يعني اللي تكون في الشارع تايتذهبوا ماذا تتصارع على وجهه لكن بين الحمد لله اذا ما كانت المره مستجره اظ ماذا ستجد لن تجد شيء لكن المشكلة إذا كنت تفتح له مجارا اذا كنت لا تراعيها فهمت أو تكون المره لابسه احذيه ملونه هذا ان احمر وحدان اخضر وحدان اصفر وحدان وحدان ازرق وقفازا مزخرفا واش هذا لا يستحق له هذه الزخارف والزينات والحركات والملونات والانفتاط هذه كلها يجب تركها نفهمني عباد الله الذي عنده زوجة الآن والذي عنده أخوات وعنده بنات والذي ان شاء الله سيتزوج بعد حين عن قريب أو بعيد ها من الشباب اللي تعجب في امه شعراوي يضحك والدف فهمت فيراعي هذه الامور لا ينسى ولا تخضع لجهل النساء بعض الاخوه ياتي يشتكي كل امراه تقول لي انا مساله استطيع وما المشكلة في هذا وامراه تتشاجر مع زوجها حتى تلبس عباءه في اكمامها زخارف أو بعض الاشياء الالوان ادهت لا تطع المرأة ادهت الرجال إذا اطاحت النساء يعني في غير معصية في غير اطاعه الله درست وبناء على ما ذكرنا فالواجب على الرجل والمراه ولهذا أن هذه الامور عند الزواج من الامور المبهمه أن تشترطها وان تنبه عليه لا تنحب تتزوج بعض الاخوه لضعف الدين هو يذهب يا يذهب عن امراه تكون لها مميزات امراه جميلة امراه كذا وربما ليست محجله اصلا أو ليست ساتره وجهها اصلا ثم بعد هذا يضلوا يصالع معها ان بقي فيه ديانه والا فعرفوا ناسا بسبب ضغوط اهليهم أو بسبب تساهلهم تتزوج امراه كاشفه وجهها ومن قبل كانت سيتزوج امراه مغطيه تزوج امراه كاشفه وجهها ثم بعد هذا صارت تضع ماذا محمرات ومصفرات تخرج بها والنطع بجوارها يمشي ثاني صوره انت تمشي بالشارع امراتك تضع الملونات ها وانت تتفرجوا العروسه في الحلاوه خرجت انا كنت اين الرجوله طارد حتى لا اذا يعني سبحان الله إنا اين الرجوله اذا كانوا اذا كنا نحن عندنا يعني ان نفهم رجوله بنحو هؤلاء شيء جنس اخر او شيء اخر مساله آخر. مساله اخرى هذه آخر. بعضهم يصل بان امره الى مستويات يعني صعبه ولا اعوذ بالله تعالى لا تقل ان الذي ينادي بحقوق المثليين وحقوق المثنثين وحقوق الالموتورين هذانا شخص يعني ما عنده اعتبار لاي شيء بعياده بالله تعالى ومن ان علم ماذا كان فالواجب على الرجل والمراه ان تكون الملابس سافره فان كانت خفيفه لا تستر الاوره بطلت الصلاه ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيره التي لا تستر الفخذين الفخذين بالذال ولا يلبسوا عليهما ما يستر الفخذين فان صلاته والحال على ما ذكر غير صحيحة. وهكذا المراه اذا لبست ثيابا رقيقه لا تستر العوره بطلت صلاتها والصلاه هي عمود الإسلام وهي اعظم اركانه بعد الشهادتين فواجب على جميع المسلمين ذكورا واناثا العناية بها واستعمال شرائطها والحذر من اسقام بطلانها بقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ولقوله سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاه ولا شك ان العنايه بشرائطها يعني بشروطها وجميع ما اوجب الله فيها داخلة في المحافظه والإقامة المامور بها وإذا كان عند المراه اجنبي يعني تصلي في مكان فيه أجنبي ها حين الصلاه وجب عليها ستر وجهها وهكذا في الطواف تستور جميع بدنها لان بعض الناس يقول لا عوره المراه جميع بدن في الصلاه جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين اذا اذا كانت تصلي تكشف وجهها لا اذا كان بحضره رجال انا جان تستور كذلك في الحج بعض الناس يقول لا تلتقي بالمراه المحرمه يقول اذا تكشف وجهها لا لا لا تنتقل ولا تلبس القفازين لكن من قال انهما يكشفان كمثل ما, ما الرجال لا يلبسون القمص ولا السراويل ولا الامامه ولا الباء ولا البرانس وهذا يعني يمشي عاريا يمشي عاريا النهي عن هذا يقضي أن يمشي عاريا ولا يلبس ازارا ولداء كذلك نهي امرا ان تنتقب وتلبس قفازين لتكشفهما ليس يعني أنها تكشفهم لا تلبس ال... هذا الذي القف... يكون على هذا لا يكون على هذا لا, لا وابا... لكن الوجه بغير نقاب بي... بشيء تسدله من فوق يديها تحت خمارها وابا... من من الاخطاء التي تكون عند كثير من النساء في الحج يلبسن خياده بيضاء شفافه ويكشفن الوجوه وال والى اخره هذا ايش هذا في المتغطيات في المتغطيات الفائما شيء والا في بعض البلاد ولهذا نسمي ويحدد يعني النساء من اهلي يعني ترى امورا يعني كشف الى الى العورات والى كذا وشوه بين الرجال يعني انتم في الحج هكذا ال.. هذا في يعني في الحرم في العام في ضاله في البلاد الاصليه ماذا يسمونه هذا في الحج في البلاد المقدس المقدسه ما بيصف في الاراض يفعلون هذا من في البلاد الأصلية فلهذا انا انبه يا اخواني هذه الأمور تنبغي العناية بها في انفسكم اولا وتعليما وتنبيه للناس من جميع المسلمين ثانيه بارك الله فيكم من غالبيه في مختلف البلاد ان تبرع عنايته بهذه المساله لان تعرض صلوات كثيره في بطلان للأسف طيب السؤال التالي ما حكم الصلاه بالملابس الضيقه للرجال وهل يصلي بالناس من يرتديها الجواب الملابس الضيقه يكره لبسها للرجال والنساء جميعا وهنا تعليق يعني في الصلاه ما المراد بهذا التعليق يعني في الصلاة يعني الكلام هنا على الكراهه من من جهه ثوني المصلي يلبسها في الصلاه يعني الكراهه هنا متعلقه بالصلاه اما اصل الامر المراه التي تلبس ملابس تلبس ملابس بها في على وجه خصوصا على وجه التشبه بالكفار حرامه أو مكروه حرام فا انت فان هناك كلام شيئا الملابس الضيقه يكره لبسها للرجال والنساء هذه الكراهه متعلقة بلبسها في الصلاه أما اصل لبسها اصل لبس الملابس الضيقه فهذا يعني له او فيه كلام اخر واضح قالوا المشروع أن تكون الملابس المتوسطه لا ضيقه تبين حجم العمره ولا واسعه طبعا لا حرج في الواسعه لكن يعني ليس يعني نقول لا يحتاج المرء الى الواسع جدا بل ان تكون واسعه بالقدر المناسب في واسعا في الطواب خصوصا بالنسبة للنساء النساء يحتاجن فيهن من الساعة وعدم الضيق ما يكون اكثر من الرجال لان الفتنه بوصف اجسادهن تشد من الفتنه بماذا بالرجال طب بعض بالمناسبه بعض المنحرفين والضلال والعلمانين الاقدار يقول المشكلة ليس في هذا في الغرب لا يحصل تحرش اولا من قال في الغرب لا يحصل تحرش صحيح هذا وهنا كثير منهم مولود وعاش في الغرب سنوات في الغرب يحصل التحرش أو لا يحصل يحصل اليس كذلك؟ يحصل التحرش في كل بلاد يحصل التحرش بعضهم يقول لا هناك لا يحصل التحرش أو لا يحصل التحرش بكل ان ابواب الأبيوت الدعاره مفتوحه فبعض الاقدار الالمانيين قال اذا افتحوا هنا بيوت دعاره ايضا حتى لا يلجا الناس الشباب الى التحرش وهناك لم يترك التحرش عند الاحصائيات موجوده عن الحالات الاقتصاديه وحالات التحرش وحالات الكذا والله عندي احصائيات يعطيكم بها تروها عليكم بلايا ورزاق ما في بلاد بيروت الدعاره وكل شيء و كل شيء يباح ويفتح وما إلى ذلك يقولون لا المشكله في عقولكم انتم الرجال الشرقيون إذا حسنوا العباره واذا سووها يقولون هؤلاء المسلمون شؤانيون ولهذا عقولهم دائما تفكر بماذا في, في المراه بهذا المنطلق ولهذا يقولون اختلاط وحرام وحجاب و و و هذه مشكله عندهم سبب رئيسي حقيقه وهم لذلك هم الذين انتجو كما ذكرت لكم في بعض الدوريات الاسلاميه نشغل كلنا في العالم كذا وكذا مليون صحيفه جنسية في شبكه الانترنت ملايين الصحائف الجنسيه او الاباحيه في شبكه الانترنت والاف الافلام والاف المجلات والاف البيوت والاف الشركات والاف الدورات هذه كلها انقام عليها الشرقيون والمسلمون الشخوانيون صحيح ولا لم لم عليها مسلم واحد ما قمر عليها مسلم واحد صحيح هل هؤلاء هذا بسبب افكارنا نحن انتجت هذه الاشياء بسلوها بس بسبب سبحان لكن هؤلاء قوم يرون النظافه ماذا قذاره ولا يستحسنون الا القذاره والدعاه لانهم قوم يعني اعياذ بالله اعتادوا اعتادوا القذاره شخص اعتاد القذاره فلا يتقزز من يعني بمجرد ذكر هذه الكلمات انظر كم اخا يمكن ان يتقزز من هذا الكلام لكن هؤلاء الذي يعتادوا الشيء لا يكون عندهم مشكله. انتم تتبهرون ولا تلبس ولا ضيق ولا لون ولا شفاء ما هذا انتم عندكم معقدون لا لا لا انتم لستم معقدين تفضل كما تشاؤون صحيح لماذا لا تأتون برجل إن... اذا كانت المساله تسويه وهكذا لماذا لا تاتون برجل ويحسن الامور ويلبس من يجيد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها في المجالات وتستخدمونه في الترويج للاشياء شخص يتدلل وهكذا و ويمشي في صفف الشعر ويحمره ويخضر ويصفر يعني يصنع المكياج وكذا ويخرج وي لماذا لا تفعلون هذا سبحان الله خلق الله الناس وجعل رج رجالا ونساء وجعل للنساء ما يعرفه الرجال وجعل للرجال ما يعرفه النساء سبحان الله نعم الله ابهم كادر ولا بد في النهايه في ان يكونوا وهم او يعني يبينون من هذا ماذا نبينوا نعم صحيح هل يمكن في في في المجتمع الاسلامي في المجتمع هذا الذي يسمونه انغلاقيا ونحن نحن عندنا والحمد لله نوع غلاق حسن كيف نفتح المجال يعني ما تريد انني اتي بكاميرا واصور بيتي ونفسي واهلي وانشر في الفيسبوك وفي الانترنت الانفتاح باسه الانفتاح اليس اليس يفعلون هذا بل والله اخبرت بعض الادعياء السلفيه هنا في مصر يصورون انفسهم يصورون زوجاتهم البراءه منتقى منتقبه تصوروا نفسها من ثقافه من فرق التقليد اللي هؤلاء ويذهبون يتفسحون في البلاد في لبنان بيصورون انفسهم في لبنان الرجل بلحيه وبنطلون جينز وكذا والمراه منقاب ملون و... طيب ان الصلاه فهي صحيحة اذا كانت ساترة ولكن يمكن للمؤمن تعالى يمت في هذه الالبسه الضيقه وهكذا المؤمنه يكون اللباس متوسطا بين الضيق والوسع هذا هو الذي نبغيه فان مال إلى أحد الطرفين فليمن الى السعه لا لا لا تجعله مائلا الى الضيق يعني انت الان اللباس تختاروا يكون اوسع واضيق أو اكثر الاوسع لا تختار الضيق بعض الناس يحبوا الاضيق لاجل هيك لاجل يعني السؤال التالي ما حكم الصلاة بثياب منصف الكم للرجال للرجل الجواب لا بأس تعرفون نصف الكم يعني الذي يلبسوا القميص لا احد مننا يلبس ساعات او فلاس معيه هكذا نصف الكم ها نصف الكم يصلي انا حكمه هذا لا بأس يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعد أو ساعده كله أو عضده كله وهذا ليس بعوره لكن إذا كنت تلبس اصلا لباسا له كم طويل فلا ينبغي لك ان تصلي به وانت مشمر لا تشمر ولا تكفت في الصلاه لا تشمر ولا تكفت لا للاكمام ولا للسراويل لا تشمر ولا تكفت الاكمام ولا السراويل ومن غير ان تكون مسبلا ايضا وهذا ليس بعوره هذا اذا صن في ازارنا وعلى عاتقين شيء كفى لكن الله اعلم هذه النوعية من الفنيلات او على جمع شهرى الكريمين الفنايل الذي بحمالات الظهر لا تكفي ليست ساتره للعاتقين واضح يعني لا لا يمكن صليب بهذا اللباس بالحمالات هذا البس فوق طيب هذا اللي صارياء فقط هكذا اما انت تلبس يعني تلبس تحت هذا قميصك بس حتى لو كان شفاف لانها ليست عور ترى هنا ليست عورات تضعوا شيء فالعوره ليست في ذراعه وساقه وانما هذا عوره في حق المراه هي التي عوره كلها اما الرجل فعورته في الصلاه من السره الى الركبه مع ستر احد العاتقين اين العاتق اين العاتق هذا العاتق هذا عاتق السؤال التالي يصلي بعض الناس صلاه الفريضه وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصا ايام الحج اثناء الاحرام فما حكم ذلك الجواب اذا كان عجزا فلا شيء عليه لقد الله سبحانه فاتقوا الله ام استطاعتم كان شخص مثلا كان معه رداء وطعام مثلا ولا يجد شيئا يرى ولا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لجابر بن الله رضي الله عنه اذا كان الثوب واسعا ففلتحز به وان كان ضيقا فتزلب به اتزلب به يعني ايش يجعله يكون محتزرا به منتفقا على صحته يعني ان كان اذا كان يمكنك ان اذا كان ثوبك واسعا فاذا تجعل ثوبك ماذا شاملا لبدنك ملتحفا به والا فلا لن تكتتزر به يكون مغطيا ما بين السره والركبه أما مع القدره على ستر العاتقين واحدهما فالواجب عليه سترهما او احدهما في اصح قول للعلماء فان ترك ذلك لن تصح صلاته وهذا قول الامام احمد واصحابه بينهما وان كان قد يعزى الى الجمهور القول بالكراهه فقط وان من صلى بدون ستر عاتقيه من غير مانع من الستر او من غير علة في صلاته الصحيحه لكن هذا القول الذي هو الوجوب وعلم الصحة عند ترك الستر مع مع وجداني ما يستر به عاتقه وحدهما فهذا هو الاقوى كما يذكر الشيخ هنا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولفظ الحديث يؤيده يعني ترى ترى مؤيدا للقول الذي ذكر الشيخ اصحيحته متفق على صحته في الصحيحين وغيره والله ولي التوفيق وطبعا هنا في الاحرام كشف العاتق الايمن هذا يكون فقط في الطواف حول الكعبة كشف العاتق الايمن يكون فقط في الطواف حول الكعبة اما بعد ان قبل هذا وبعد هذا في السعي وفي فيستر العاتق السؤال التالي هل من السنة قراءه سوره الكهف يوم الجمعه وهل الفخذ عوره الجواب قراءته الكافي من الجمعة ورد فيه بعض الاحاديث التي فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضا ولهذا صححها الشيخ الالباني من قرأ سورة الكافي من الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين من قرأ سورة الكافي من الجمعة اضاء له من النور ما بينه وبين بين البيت العتيق قال وافعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد هذا المعنى موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإذا قرعها يوم الجمعه فحسن هذه سوره الكافر وأما الفخذ فهو عوره على الراجح وهذا الذي عليه الجماهير الذي عليه الجمهور الفقهاء أن الفخذ عوره من اكثر اهل العلم وعلم ان يستور في الصلاة وعند الناس ايضا البعض قال إن الفخذ ليس عوره وبعض المتساهلين يحب ان يعتمد هذا القول ولكن الامام البخاري لما ذكر حتى حديث انس الذي فيه كشف النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر كشف النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث انس اسند وحديث جرد الاقواق حديث جردنا الذي فيه غطى فخذه فان الفخذه عوره بعض بعض الفقهاء وهذا القول عند المالكيه وربما ايضا عند غيرهم وهذا القول له اعتبار قال إن العورة قسمان عوره مغلظه وعوره مخففه لكن كلاهما عوره فالعوره المغلظه السواتان وما القب بهما العوره المغلظه السواتان وما القب بهما والعوره المخففه ما عدا السواتين مما بين السره والركبه هذا بالنسبه للرجل تجد حيرانا في كلام البعض انه يقول العوره وتجده ان يعني يحسن بالعوره العوره, العورة المغلظه بحسب هذا الاعتبار ولا في هذا أن غير العوره المغلظه عوره يعني العوره المغلظه والعورة المخففه كلاهما يجب ستره لكن واضح أن الامر في العوره المخففه اخف من العورة ماذا المغلظه طيب السؤال الاخير معنا ما حكم الصلاة في الذي غطى الكعبين وان تصح الصلاه خلف من ثوبه كذلك هم ان هذا الرجل يعلم احاديث النهي عن ذلك فيدونه جزاء الله ظهر خيرات طبعا الكعبان هما العظمان النافئان عند مفصل القدم والساق الجواب صلاه المصلي صحيحة ولكنه آثم والواجب نصيحته وتحذيره مما حرم الله عليه ويجب على المسلم ان لا تنزل ملابسه عن الكعب بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اسفل من الكعبين الا ازار فهو في النار فهروجه الإمام البخاري في صحيحه وحكم جميع الملابس من قميص وسراويل وبشت حكم الازار لانني رايت بعض الناس في مصر هنا في بعض الاماكن في بعض البلاد تجد يلبس القميص إلى منتصف الساق منتصف الساقنص لكن يلبس تحت هذا سراويل تكون تحت الكعبين تكون في كثير من الباكستانيين ومن شابههم في اللباس تجد يلبسون اللباس الباكستاني القميص قصيرا لكن يلبس تحته السراويل تكون ما يكون ماذا تحت الكعبين لا حكم جميع الملابس من قميصا وسرا من قميص وسراويل السراويل مفرد والجمع سراويل ليس كما يظن كثير الناس ان السراويل جمع وان المفرد سروال لا هذه سراويل المفرد والجمع سراويلات وبشت بشت يعني القنفذ هذا حكم الإزار وحكم جميع الملابس حكم الإزار وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ثلاثه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبيل والمنان فيما اعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني الذي يريد ترويج السلعه وان الناس يقول والله طازجه والله جيده وهو يكذب في صحيح في حق أما المرأة عليها ستر قدميها عند خروجها إلى بالجوارب أو الملابس الطافيه لكن هنا اذا لبس الناس الملابس القصيره تراهم ماذا ضروه الملابس القصيره ولا سينزلون البحث بعضهم كان يسخر من الموجودين فنزال بملابس قصيره سينزلون البحر اما المرة اذا لبس الى منتصف الساقين او الى ما فوق الساقين او الى منتصف الفخذين فهذا لا يتكلموا فيه بشيء صحيح فالمعمور معكوسا كده الشيء صار صائب فيه والشيء الغلط يرسخوا لا اشك حتى في الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله الله ونعم الوكيل طيب بيقول بان واجب عليها ستر قدميها عند خروجها إلى الاسواق بالجوارب او الملابس الدافيه وهكذا في البيت اذا كان عندها اجنبي اجنبي, أجنبي. راتب زوجها ونحوه وبالله التوفيق بعض الناس في كثير من الاماكن يتساهلون في امر ايش القريب هذا لا هذا الزوج هذا عم الزوج هذا خال الزوج هذا ابن اخ الزوج هذا ابن عم ابن اخت الزوج يتساهلون مع كلاما وحديثا ونظرا ومخالطه لو لما تكون المراه تغطي وجهها في الشارع لان تقول هذا قليل لا باس انكشف واذا بعض النساء تكون تكش تغطي شعرها في الشارع مع هذا تقول ايش انكشف والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الايش الموت هتلاقي انك ترىت الحمو الموت امر مقضير جدا يتساءل ويتساءل الناس فيه ولا ينبغي هذا التسامح بعض الناس اذا نتمنى ان الممل يتساهل اراءه متشدده حتى في كثير من أصحاب اللحى اللي, في, اللي وهم في الأصل هم في لا يكونون سلفيين وفي الذين يغطينا وجوههم يصلنا عند بعض الاشخاص السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلان فهمت نظام الهيش يعني لا اريدها أن... ما ليس حسنا امان افغانستان مرت ذي بهذه الليله والحمد لله خرت في العالم